Bismillahirrahmanirrahim Hamim Wal Kitabil Inna Ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan La'allakum Ta'qilun Wa Innahu من الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ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 Walau laaih kuna s umma tuahdah l jglna limay ykfru b alrahman li buyuthim s qfah min fadzahu wa magarj alaiha ydharun walibuyuthim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 أَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لعلهم يرجعون.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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاق يوم إذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون